ألا تقاتلون قوما كثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين